بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لومزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اقلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم موصده في عمل ممددة